أعوذ من الشيطان غديب بسم الله الرحمن الرحيم غفور مغفور بعليهم والله تعالى آمين والصلات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واو لكم لما امتعتم به منهن فآتوهن وجوهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تغاضيتم به من بعض الفريض يا بعض إن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا أَيًّا كَأَنْ يُحْصَنَاتٍ مِنَّا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اين نؤتون تجون بالنحو بالمحصنات غير سافرات ولا متخذات اخدان فاذا حسننا فان فَإِنْ بفاحشه فعليهن الذنب اصع على الصلاه من I قبلكم وأئوان ويتوب عليكم الله عزيز أكيد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الش us etmen lo ma fadla Allahum bi bagdatum الذين عقدت ايوانكم فآتوا النصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا صالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافن شمسا فعذبهم وانجروهم انجروهم في المطاعم وضيعون فإن أطعنتكم فلا تبعوه. بَيْنَ مَا خَضَعُوا حَكَمًا مِنْ أَمِّهِ وَحَكَمًا مِنْ أُمِّهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ نِعْمَ الْمُخَوِلُ وَعَمْدُهُمْ مَا تَرَكُوا شَرِيعَةً وبالوالدين إحسان وبذن قربى واليتامى والمساكين والدينة يُكْرِمُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينٌ فَسَاءَ <تصفيق> إن الله لا يظلم مثقال دهوة وإن تأحسنتين يضاعفها ونت من لدمه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمم كفروا عن صلى الله عليه وسلم انه تسمى من ام لو, تسوا بهم الأرض لو تسوا بهم